يا ولي حاني كل يوم زاد شيئا حسب على اللي رد قلبي وعن نفسي وإخلاص ولا يلا بقى من هباني يلي حال من عن البالي ولا يلي عليك اليوم زاد Jag skjuter och jag skjuter Om lumbämna är inte det när nära sig maar Een lumbok land är och عليك اليوم زاد اشتياني حسبي على الليرات قلبي وعنى وغلى طلول ولا بقى من دماء قالوا ليصبر والصبر من زايا تنسى هواه حب غير Gjorde jag inte? ra لما شربت الحب من كف يمنح ولا حرام الحب بعد يذاقي يا من عن البور وين يلي عليك اليوم زاد ووهلني يا عشي قهوات من النار وعشب جنونه عشق جدي وراطل لكنني مدري حبنا وش خبايا خائد يكون الحب خائد يكون الحب يكون الحب خائد يكون الحب